50 languages. توتش شيرات طورا يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر تشيلي ياكوم هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيراً? هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا ها زراغاسر لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا وبشن يسأل. يسأل هل تسأل المعلمه مرارا هل تسأل المعلم مرارا ح سش برسي شرب لا لا أسألله مرارا لا لا أسأله مرارا, مراراً. جو يجيب يج خشت جواب قصت اجب من فضلك اجب من فضلك جواب قست انا اجيب انا اجيب اوفن ليجن يشتغل يشتغل جديد مش يشتغل هل هو يشتغل حاليا هل هو يشتغل حاليا؟ ا ر ج نعم هو يشتغل حاليا نعم هو يشتغل حاليا ققوا ياتي ياتي فققوا هل ستاتون هل ستأتون؟ عر جدا دم تقاك وشت نعم سنأتي حالا نعم سنأتي حالا بسون يسكن, يسكن. وزيش بسورر بيرلينة؟ هل تسكن في برلين؟ هل تسكن في برلين؟ اير سي برلين. نعم، أنا أسكن في برلين. نعم، انا اسكن في برلين.